ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغود فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين